بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَهُمْ ل ف ض ي ا ل ح ق م ص د ق ا ل م ا ب ل ي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 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه و أ ن ز ل ت ه لكفروا ب آ ي ا ت الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام you、mm -hmm. هو الذي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف Mwillen. ف أ م ا الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشاءون لا تاويله إ ل ا الله <تصفيق> والراسخون في العلم يقولون آه يقولون آ م ن ا بي كل من عند ربنا وما يذكر إ ل ا اولو ا ل أ ل ب ا ب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب َََ لنا َ م من لدنك ََُ رحمه ََْ ة ً انك َ ن ت اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وطور كداب ال فرعون والذين من قبلهم ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ف أ خ ذ ه م الله برد والله شديد العقاب كداب آ ل فرعون ا قل للذين كفروا ستظللون وتحشرون إ ل ى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آ ي ا ت في فئتين التقت فئه تقاتل في سبيل الله و أ خ ر ى ك والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعذره لاولي الابصار زين للناس حب الشهوات من الناس والخيل ا ل م س و م ة والانعام والحر ب ذلك متاع ا ل ح ي ا ة والله عنده حسن الماب قل أ انبئكم بخير من ذلكم للذين استقوا عند ربهم جنات الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إ ن ربنا إ ن ن ا آ م ن ا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا الصادقين و و ا ل ق ا ه ت ي ن شهد الله أ ن ه لا إ ل ه الا هو موسوعه النابلسي ا ق ل ل إ ل ه و م الاسلاميه ش ي د الله أ ن ك تلف الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم ومن يكفر ب آ ي ا ت الله فان الله سريع الحساب فقل اسلمت وجهيا لله ومن اتبع وقل للذين اوتوا الكتاب قد ت ز و ا وان تولوا ف إ ن م ا عليك ا ل ب ل ا والله بصير بسم ا ه م بعذاب أ ل ي م مالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وما لهم من ناصرين ولقد ه م ق ه ذ ا ا ل ك م ا ن ا م ا ل ه وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم お願 That's it.